في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر قال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء نداء أخير ويحنا ما أغطل ويحنا ما أغفلنا ويحنا ما أجهلنا ويحنا لأي شيء خلقنا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 ولا لغيرك دواء يا رب يوم الندايا يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك الله ثم لا تحبمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا